المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتبلغن في أمراك فَكَمْ وَلَتَسْمَعُ النَّبِيْنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور اِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَن تُبَدِّلُوهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا لَا تَحْسَبَنَّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاسة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار تفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باقلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخذيت وَمَا الضالين من أصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أَنْ آمنوا بِرَبِّكُمْ فأمنا ربنا تغفر لنا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 في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفروا عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 olyan, ahol mi a neizingó, amikor... Lejárul, amikor lesz a بِسَلَامِهَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 ليلا اولى ان كان لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع حساب يا ايها الذين آمنوا صبروا وصابروا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ